غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَونَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ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 بَتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولَ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمَّا وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دك دكام وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم إذ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 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ملعقبة وما أدراك ملعقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة يتيمذام قردة أو مسكين ذمت ربه ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة